سألنا ما شنو؟ خلاصة البحث. نتيجة البحث. العقل الذي يعتبر مصدرا تشريعيا مصدرا تشريعيا يعني شنو؟ يعني مصدرا للتشريع الإسلامي مو عندنا الكتاب، السنة، الإجماع الأخير شنو؟ العقل العقل الذي يعتبر مصدرا تشريعيا ودليلا فقهيا دليلا فقهيا يعني من الادلة على المسائل الفقهية دليلا فقهيا يعني من الادلة على المسائل الفقهية شنو المقصود بالعقل العقل الذي يحكم بان اثنين زيا بثنين يساوي اربعة لا العقل الذي يحكم بالملازمة الملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشارع هذا هو المقصود العقل الذي يعتبر مصدرا تشريعيا ودليلا فطريا هو هذه الملازمة العقلية الملازمة العقلية كتبه الملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرع هذا هو المقصود مو كل ما يفهمه العقل يعني مثلا نهره عندما نرى دخانا العقل ماذا يفهم؟ وجود النار هذا يرتبط بالتشريع الاسلامي مصدر المصادر مصادر التشفي اللي نقصد به ان يكون مصدرا من مصادر التش Fern هو العقل الذي يفهم الملازمة الملازمة شنو الملازمة اللي الباحث على نحو مفصل. الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرق يعني ما حكم به العقل فقد حكم به هذه هي الملازمة التي تكون المقصود بالعقل سواء كانت سواء كانت الضمير راجع للملازمة الضمير المستقل سواء كانت الملازمة مع مقدمه عقليه يعني ماكو مقدمه شرعيه هذه تسمى بالمستقلات العقليه مثل هذا المثال العدل حسن عقلا وكل ما هو حسن عقلا فهو حسن شرعا شنو النتيجه العادله حسنه شرعا هذه مستقلات عقليه يعني شنو مستقلات العقل يعني الكبرى والصغرى كلاهما عقليان كلاهما شنو عقليان ما بي مقدمه من الشرع ما بي مقدمه شكليه او مع مقدمة غير عقلية مقدمة غير عقلية مقدمه مقدمة نقول طي الطريق مقدمة للحج والحج واجب شرعا كيف هو المقدمة الثانية الحج واجب شرعا هذه هي المقدمة الشرعية تسمى بغير المستقلات العقلية هذا ما مر تفصيله في يومه ان الصور واضحة ما يحتاج إلى توضيحها اذا ما المقصود بحكم العقل المقصود بحكم العقل الملازمة الملازمة يعني شنو يعني ما دل في العقل دل به الشار دل عليه الشر ما حكم في العقل حكم به الشاطر وبتوضيح اكثر ربما المسألة تكون غامضة لبعض الطلبة الأفاضل يقول وبتوضيح أكثر الملازمه هنا هنا يعني في باب حكم العقل هنا يعني في باب حكم العقد تب ظاهره في الكتاب والسنة لا أعرف اشلون الظواهر في الكتاب والسنة في الكتاب شنو الكتاب روايات الظواهر يعني شنو يعني, يعني, شن يعني, الأمر, أنه يعني شن الامر ظاهر في الوجود في الحرمة فكما ان ظواهر الكتاب والسنه ظواهر الكتاب والسنة يعني شنو الامر ظاهر في الوجود النهي ظاهر في الحرمة هي الحجه كانت حجه هذه الظواهر والدليل على الحكم الشرعي المستفاد من الكتاب والسنة وهذه الظواهر كانت دليلا لاستفادة الحكم الشرعي من الكتاب والسنة موجي يعني كنا نستفيد وجوب الطلاة من الكتاب العزيز من يا آية أقم الصلاة بما أن أقم الصلاة فعل أمر وفعل الأمر ظاهر في شايف ان الظواهر في الكتاب والسنه كانت حجه كانت حجة يعني, يعني كانت دليلا لاستنباط المسألة الشرعيه ماشي فذاك الملازمه في بعض العقل حجه يعني الملازمه دليل لاستنباط الحكم الشرعي هكذا لاحظوا فكما ان ظواهر الكتاب والسنه هي الحجه كانت حجة لنا وعلينا والدليل يعني كانت الظواهر دليلا على الحكم الشرعي المستفاد من الكتاب والسنة فكذلك الملازمة هنا يعني في باب العقل الملازمة هنا يعني في باب العقل هي الحجة حجة علينا والدليل وهي دليل على الحكم الشرعي المستفاد من ال اذا لو افتى الفقيه بوجوب قطع المسافة الى الحج من اين افتى؟ من دليل عقلي كيف امكن ذلك؟ بسبب الملازمة شوفوا في النصوص عدن ظهور اما في دليل العقلي قم ما ظهور ما كل كلام حتى يكون لللفظ ظهورهم شنو عدنا في الدليل العقلي ملازمة عرفت شنو في النصوص هناك ظهور يستند بالظهور في استنباط الحكم الشرعي ولكن في, في العقل بأن بما أن العقل دليل نبي دليل لبي يعني مو دليل لفظي ما بألفاظ حتى يكون هناك ظهور في العقل شنو عدنا ملازمة رفت الفرق إذن هناك ظهور في النصوص الشرعية وهناك شنو ملازمة في الجليل العقلي صبحكم الله بالخير وذلك لأنه شوفوا هذه الملازمة العقلية من أين حصلت الملازمة العقلية إذا تذكرون البارحة أشرنا المقصود بحكم العقل مو عقل الشخص العادي فقط عقلي أو عقل مثلا الصرف الآخر لا أبين الله لا يصاب بالعقوم كل واحد يقول هكذا فإن عقلي فهو حكم الشرع لا المقصود بالعقل الملازمة الموجودة كل ما حكم به العقل حكم به الشرع وهذا العقل هو ما تطابق عليه العقلاء يعني مثلا حسن يعني العقل حسن هذا كل عاقل يتوقف ذلك العقلاء بما هم عقلاء تطابقوا عليه يعني توافقوا عليه هذا هو الحكم العقلي اللي يكون شنو مصدر من مصادر التشريع الإسلامي وإلا كل واحد يدعي العقل ويريد أن يستنبت الحكم الشرعي من عقله لا هذا أيه عرفت إيش ما؟ وذلك لأنه لأنه يعني لأن الشأن الرمير راجع للشأن يأتي نأتي بضمير الشأن للتأكيد، وذلك لأن الشأن كذا يعني لأن الواقع كذا الحقيقة هكذا، لأنه متى تصادقت آراء العقلاء جميعا بصفتهم عقلاء يعني بما انهم عقلاء بما انهم عقلاء اتفقوا على ان العدل حسن تطابقت يعني اتفقت اجتمعت آراء العقلاء جميعا بصفتهم الضمير راجع للعقلاء بصفتهم عقلاء يعني بما انهم عقلاء يعني هذه القضية ترتبط بالمساله العقليه العقلية على حسن شيء شوفوا العقلاء بما انهم متشرأة يتفقون على وجوب الصلاة اما بما انهم عقلاء يتفقون على وجوب الصلاة لا لنواية من عقلاء العالم اللي لا يدينون بدين الاسلام لا يعتقدون وجوب الصلاة فهذا القيد بصفتهم عقلاء يعني العقلاء ربما بصفة اخرى بصفة انهم متشرعة يقولون بشيء هذا لا يعتبر حكما عقليا العقلاء بما انهم متشرعه يقولون بوجوب الصلاة وجوب الصلاة مسألة عقلية حكم عقلي ام حكم شرعي حكم شرعي وحكم عقلي ليش لان العقلاء لم يتفقوا عليه بما هم اقلاء بل بما هم متشرعا لعبوا الفرق الجديد بالعقلية. احسنتم العقلاء بما هم عقلاء يعني بما انهم استعملوا عقلهم يعني هاي القضية ترتبط بالعقل مو بالشار اذا اتفقوا على حسن شيء مثل حسن العادل هذه تسمى بالمسألة العقلية هذا يسمى بالحكم العقلي ترفتش نوع اذا متى تطابقت آراء العقلاء جميعا بصفتهم عقلاء بصغتين وقالا يعني معاكب النظر عن انهم متشرعة او كذا كل عاقل في هذا الكون يقول بحسن العادل هفر. على حسن شيء مثل حسن العادل شيء تتوي العادل ليش لما فيه من الحفاظ على المصلحة الاجتماعية لان هذا الشيء اللي هو العادل فيه حفاظ على المطلقة الاجتماعية صحيح يا له الكل اتفقوا على ذلك وبقاء النظام الاجتماعي قائما يعني النظام الاجتماعي يتائج بين الناس، المجتمع يكون قائما قائما يعني ما بي فورا ما بي هرجو مارك او على خبح شيء خبح شيء مثل الظلم الظلم المكفيح الكل يعتقد بذلك ويعترف بذلك مش ارتفوا المسلم الكافر ايضا يرى ان الظلم خبيح حتى الظالم نفسه مركوا يدرئ الظلم خبيح لكن شنو يرتكب ذلك الانسان اللي يقول لا يعتقد لا بالمبدأ ولا بالمعاد مثل الشيوع اللي ينكر وجود الله عز وجل هذا ايضا يعلم لان الظلم صبيحة اذا هذه قوية اتفق العقلاء عليها او على قبح شيء يعني قبح الظل لما فيه يعني لما فيه هذا الشيء من الاخلال بذلك بذلك يعني بالنظام الاجتماعي لان الظل يخل بالنظام الاجتماعي اذا اردنا نظاما اجتماعيا صحيحا قائما يجب ان يكون المجتمع خال من الظل اذا العقل يحكم بان الظلم قبيح فان الحكم هذا هذا الحكم شنو قبح الظلم وحسن العدل، حسن العدل قبح الظلم يكون بادئ رأي الجميع بادئ رأي الجميع يعني الظاهر من رأي الجميع بادئ رأي الجميع يعني الذي يبدو من رأي الجميع يعني الذي يبهر الظاهر من راي الجميع كتب الظاهر الذي يبدو فلا بد ان يحكم الشارع بحكمه اذا العقلاء بما هم عقلاء اتفقوا على على شيء فهذا ايضا راي الشارع ليت لان الشارع المقدس هو سيد العقلاء بل هو خالقهم يعني إذا أقلاء العالم أقلاء الناس علموا بأن العذل حتن والظلق فيه سيد العقلاء يمكن أن يقول غير ذلك إذن هذا يسمى بالملادمة كلما حتم به العاقل حتم به الشارع فلا بد أن يحكم الشارع الشارع منه المولى عز وجل الله جل جلاله بحكمهم يعني بحكم العقلاء ليش؟ لأن الشارع من العقلاء بل رئيس العقلاء بل سيد العقلاء فهو يعني الشارع بما هو عاقل بما هو عاقل هذا تعبير مجازي يعني بل خالق العقل الله عز وجل ليس له العقل اللي احنا عندنا لأن هذا العقل مخلوق لله الله عز وجل ليس له ما يخلقه يعني لا يكون جزءا له اذا فهو يعني الله عز وجل يعني الشارع المقدس بما هو عاقل بما هو عاقل يعني تعبير مجازي بما هو عاقل يعني بما أن تصرفاته وفق العقل بأن تصرفاتي وسق العقل والحكمة بل خالق العقل الله حداه ولا الذي خلق العقل خلق العقل فقال له اجبر فاجبر اقبل فاقبل فقال بك اطيب وبك اعذب كسائر العقلاء أن يكون كسائر العقلاء فهو هو المبتدا كسائر العقلاء الخبر فهو يعني الشارع كطائر العقلاء تلك بقيه العقلاء لا بد ان يحكم بما يحكمون أن يحكم بما يحكمون بما حكموا العقلاء بما حكم العقلاء بأن العدل حسن فاذا الشارع يحكم بذلك ايضا لان القبح لان الظلم قبيح الشارع يحكم بذلك ايضا ولو فرضنا انه يعني ان الشارع لم يشاركهم يعني لم يشارك العقلاء في حكمهم في حكمهم يعني في حكم العقلاء يعني فرضوا الأقلاء اجتمعوا على أن أزولنا كبيح الشارع قال الله ظلم حتى يصيري لا يمكن ذلك ولو خرغنا أن الشارع لم يشارك العقلاء في حكمهم يعني في حكم العقلاء لما كان ذلك الحكم بادى راي الجميع لما كان ذلك الحكم بادى راي الجميع يعني الظاهر من راي الجميع ليش لان اذا راي جميع العقلاء وسيد العقلاء والله عز عرفت شلون فاذا الله عز وجل خالف ذلك اذا لا يكون راي جميع العقلاء وصدق ذلك وهذا خلاف الفرد شنو كان فرضنا كان الفار انه بادئ رأي الجميع، يعني الظاهر من رأي الجميع. لاحظوا خلاصة الكلام شمع. خلاصة الكلام ان هناك ملازمة بين حكم العاقل وبين حكم الشارع كلما او كلما كلما حكم به العقل حكم به الشارع العقل يحكم بحسن العادل والشرع يحكم بحسن العدل ايضا العقل يحكم بقبح الظلم الشرع يحكم بقبح الظلم ايضا العقل يحكم يعني شنو يعني عقل شخص واحد ام العقلاب ما هم عقلابش قواعد الملاذمة وضع العلماء العلماء انه علماء الاصول قواعد يعني عدة قواعد لتعيين الملازمة العقلية، الملازمة العقلية في اي موارد؟ هل في اثنين زائد اثنين يساوي أربعة؟ لا، هذا ما يطلب من الطلاب فاذا وضعوا قواعد لتعيين الملازمة العقلية وتشخيص مواردها، يعني موارد الملازمة العقلية، يعني مقدارها. الملازمة العقلية مثلا من مواردها قالوا مقدمة الواجه. فقال المولى قال بان الحج واجب مقدمه الواجب لقطع المسافه ايضا يكون واجبا هذه من موارد الملازمه فاذا هناك موارد معينه للملازمه العقليه وتشخيص مواردها على غرار يعني على مثل ما تقدم في موضوع دراسه الظواهر اشنان ذكرنا الظواهر حجة ثم بينا الموارد الامر ظاهر في الوجود النهي ظاهر في الحرمة المطلق ظاهر في الإطلاق العموم ظاهر في شنوط الشمولية في موضوع دراسة الظواهر كتب حيث ذكروا قواعد لتشخيص الموارد حيث ذكروا قواعد لتشخيص الموارد شبحت الاوامر والنواهي شبحت الاوامر والنواهي حيث ذكروا قواعد لتشخيص الموارد ايه مواد افالة الظهور شبحت الاوامر والنواهي اذا البحث في الملازمات العقلية كل بحث في الظواهر اللفظية، البحث في الملازمات العقلية، كل بحث في الظواهر اللفظية. يعني ما قلنا الظواهر حجة وتركنا البحث. لا بينا الموارث الأمر ظاهر في الوجود. الناهي ظاهر هنا أيضا نفس الشيء. نقول الملازمة حجة. الملازمه العقليه حجه موارد الملازمه علينا ان نبين ذلك بحثوها يعني العلماء بحثوها يعني بحثوا قواعد الملازمه الضمير راجع لقواعد الملازمه قواعد الملازمه العقليه يعني ضمن العناوين التاليه شنو العناوين التاليه قسم في المستقلات العقليه وقسم في غير المستقلات العقليه اما في المستقلات العقلية التحسين والتقبيح العقليان الحسن والقبح العقلي السلام عليكم عرفت وفي غير المستقلات العقليه غير المستقلات العقليه شنو؟ اللي بحاجه الى مقدمه شرعيه مقدمه الواجب بعث من المباحث بحث من المباحث اجتماع الامر والنهي بحث من المباحث دلالة النهي على الفساد بحث من المباحث هذه هي الملازمات العقلية نبين مثال لكل واحد من هذه الامور والتفصيل يأتي احنا فقط مجرد نذكر مثال شوفوا بالنسبة للمستقلات العقلية التحسين والتقبيح العقليات مثل شنو الحسن العقلي مثل العدل وحسن لا تردون كتبوا المساء العدل وحسن تحسن فقبيق مثل شنو الظلم قبيقه هذا يعتبر من المستقلات العقلية يعني ما يحتاج الى مقدمة شرعية بالنسبة الى غير المستقلات العقلية يعني اللي يحتاج الى مقدمة شرعية الاجزاء الاجزاء يعني شنو يعني لو تيمم وقلا اجزاءه ما يحتاج مرة ثانية يعيد الصلاة به يقضي الصلاة به ما يحتاج هذا ما يفهمه العقل والتفصيل هذا يسمى بالاجزاء يعني الامتثال وفق الامر الثانوي يجزي عن الامتثال وفق الامر الاولي عند الضرورة رابط واحد مريض يغتسل غسل الجبيرة يتوضع وضوء الجبيرة بعدين لما يطيب لازم يعيد صلواته كل هلال رابط شلون هي لأن الله عز وجل رخص له سهل عليه إذا الله استهل عليه معناته لازم يسكدد هذا المصدر ولا هذا لازم يعيد هذا صار تكليف أكبر من الإنسان الطيب الانسان الصحيح اللي مو مريض ينباك يصلي مرة واحدة هذا يصلي مرتفع العقل يقول بالإجزاء مقدمة الواجب مقدمة الواجب مثل قطع المسافة للحج قطع المسافة للحج الحج واجب العقل يحكم بوجوب المقدمة يعني قطع المسافه أيضا واجب الضد الضد يعني شنو يعني الامر بالشاي يقتضي الناي عن ضده الامر بالشاي يكفي يحتوي النهي عن ضد يعني شو يعني الامر بالصوم شنو معناه معناه النهي عن ضد الصوم ضد الصوم شنو الاكل الاثيان بالمخمرات الاتيان بالمخمرات الإتيان ضد الصوم عندما المولى يقول صوم يعني لا تكون تاكل تشرب فالامر بالشاي يكفي النهي عن ضد اجتماع الامر والنائم اجتماع الامر والنائم احيانا الامر والنائم يجتمع في حالة واحدة مثلا افرض الانسان مثلا افرض الصلاة في الارض المغصوبة اذا ماك وقت ادعان بعد شوية الصلاة تصبح قباعا وهو في ارض مغصوبة من جانب يجب عليه الصلاة من جانب لا جزء التطرف في الارض المقصوبة إن هو انت تطلي في الارض المقصوبة هذه تطرف الكون في ارض مقصوبة تطرف لا يجب مثل واحد قاعد في بيت مقصوب قال انا اطلي بره اطلي بره شمي هو وجودك في هذا البيت الكون في هذا البيت هذا التطرف في البيت حرار حرارتوا شون اجتماع الامر بالصلاة لذلك الوقت قاين فيه والنهي النهي شون حرمة الغش لا يجوز التصرف الغش فشو يسوي هذا لو اجتمع الامر والناس في شيء واحد في آن واحد ودلالة النهي على الفساد دلالة النهي على الفساد يعني شنو اذا قال حرم الله الربا الربا خر يعني المعاملة الربوية ما تيجي ما بين أن الله لو تحدث لو تعلق بشيء يدل على الفصل رأيتم هذا جلال الله على الفصل ما هي الطريقة العامة في الاستدلال العقلي لاحظوا هل هي الطريقة العامة الطريقة العامة في الاستدلال بالعقل في الاستدلال بالعقل والطريقة العامة هذه الطريقه تجري في كل هذه الموارد، يعني في مقدمة الواجب، في اجتماع الامر والنهي، في الإجتهاد، في مسألة الضد في الحسن والحبح العقليان، في كل هذه الموارد، في الحسن والحبح العقليين، تجري هذه القاعدة العامة والطريقة العامة لاستفادة الحكم يعني الحكم الشرعي، لاستفادة في الحكم الحكم الشرعي. من الملازمه العقليه هي هذه الطريقه اولا ان يتاكد الفقي يعني ان يتاكد الفقي من الملازمه الملازمه كتبوا بين مثلا وجوب المقدمه ووجوب للمقدمه gaina وجوب المقدمة ووجوب المقدمة في وجوب المقدمة وبالمقدمة في المقدمة في مورد الاستدلال يعني عندما يريد أن يستدل على الحكم الشرع هذه هي المقدمة الأولى المقدمة الثانية شنو تطبيق قاعدة الملازمة العقلية القاعدة الملازمة العقلية شنو هي كل ما حكب به العقل حكم به الشرع هذه هي المرحلة الثانية المرحلة الثالثة النتيجة يقول هذه مقدمه تجب عقلا قطع المسافه واجب عقلا قطع المسافه واجب عقلا وكل ما كان واجبا عقلا فهو واجب شرعا شنو النتيجه قطع المسافه واجب شرعا النتيجه نتيجته هو الحكم الشرعي وهي الحكم الشرعي النتيجه اي الحكم الشرعي وسيستغرق هذا من اللي ذكرناه باجمال اكثر يعني اكثر راح يستغرق شوكي راح يستغرق حسب مما ياتي يعني عندما ناتي ونفصل ذلك بتفصيل اكثر نكتفي بهذا القدر لنقرأ صلى الله على محمد وآله وصحبه